وَمِنَ النَّخْلمِ قَلَهاق وَنُ الذَانَةُ وَجََّات مِن أَعْنَابِ وَذَّيتُ نَُ م وَزَّيتُ نَ م نَ مُجْدَبع وَييرَ مُتَشابِ أُظرُ إلى تمَريِي إ أَثمََ وَينعِ إ بِيذَالكُم لآيات لقَم